فضيلة الشيخ عطية صقر أيهما أفضل في الحج الركوب أو المشي قال جمهور العلماء الركوب أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكونه أعوى على الدعاء ولما فيه من المنفعة وقال إسحاق ابن راهوية المشي أفضل لما فيه من التعب والأجر على قدر المشقة كما ورد في الحديث لكن الأولى أن يقال إن ذلك يرجع إلى الإنسان نفسه ويختار ما يحتاجه ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يعتمد في المشي على ولديه فقال ما بال هذا قالوا نذر أن يمشي فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا لنفسه وأمره أن يركب لكن يبدو لي أن الخلاف في أفضلية المشي أو الركوب إنما هو عند ممارسة الشعائر أما في السفر إلى الحج أو العمرة ففيه القصير والطويل وفيه الشاق وفيه المريح ولا داعي للخلاف في الوسيلة فقد كثرت وتطورت في العصور الحديثة والمدار هو على الإخلاص وتحري الحلال والله أعلم